وغا فلات الله مني ثم ما وغا فلات الله مني سرمد وعليكم الله إنه سر ماذا يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا وجد كتابك وجد كتابك حجسا لسان.